مَنُّ يَسَن سَلِّمْنَا الوُس لِمِين بِالنَّبِي خير lo no, yes sir. <سلام> سلمنا والمسلمين بالنبي خيرين أنام وبأم المؤمنين يا مهي Tak